يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي برداني في كفوفه يتدفوا يا ما نفس عيش انسان قلبه على كفه كل اللي برداني في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه اللي معاه على طول مش لي ولا حتى روحه ملك ايديه اللي معاه على طول مش لي ولا حتى روحه ملك ايديه ووافق قلبه من العنيه شايل أمل وشوق وحياة إنسان بيحب ولا يكره إنسان شايل الأمل بكرة بيبن في الشدة ويضمن ولا خن ولا عمره هيخوفن